الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنتكلم اليوم إ ن شاء الله على شروط القصاص في ا ل أ ط ر ا ف والجراحات وإذا وبقي معنا وقت إلى باب كيفية عرفنا في الدروس وما شروط إلى تمتننا معنا باب القصاص عرفنا الماضية أركان القصاص ومعنا فسننتقل نحن ركن كيفية في هي كل من تنك القصاص أ ر ك وذلك ا ن ل في م ط ا ل القصاص في النفس و أ م ا الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم فهو القصاص في ا ل أ ط ر ا ف أ و في ا ل ج ر ا ح ة ل أ ن الله تعالى قال وكتبنا والعين والأنفس والأذن والسن وجروح يكون وإما يكون وإما يكون بالنفس بالعين بالأنفس بالأذن بالسن بأن بد أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن أن النفس أن أن في إنسان فيها القصاص فالغصاص إما الأطراف الجراح فلا عليهم في في في جرح آخر أن يشترط ق القصاص قال ت يتطور ص منه مما يمكن الإمام النووي رحمه أنواع أن النووي فيه في ي بعض الجراح الله يشترط لقصاص الطرف ك ا ل أ ذ ن واليد والرجل أ و لقصاص الجرح كما لو شجى ر أ س ه ب م و ض ح ة على ما سنبينه بعد قليل إ ن شاء الله في أ ن و ا ع الشجاج يشترط لقصاص وغيرهما الطرف والجرح لقصاص من م ا ا سوى ل ف س لأننا ت كون ل الجان ش ر ذكرت و كون ط التي هنا تلابد منها هنا من ا ل مكلفا ملتزما هناك كنا ن ق و ل القاتل ي من ن أحسان من كون الجان مكلفا بالغ عاقل ملتزما ا ل ش ر ع وكونه غير أ ص ل للمجني ة عليه لأننا الجاني أصلا فلا لا ل ل أن ذكرنا هناك أن إذا كان إذا يقاد منه يقص من وكون ل والده د من و المجني ة عليه معصوما أ ي معصوم الدمي أي سحربيا ومكافئا للجاني لأننا قلنا لابد الكفاءة فلا حر بعبد ولا مسلمون、بذنين. ولا الكتاوي في البدل كما لا في قصاص النفس العبد بالعبد من كما قصاص يقتوع بعبد بذمي في في يشترط يشترط يقطع حر وإن ك اي ن بدل ب أحد د ل ا ع ن من أكثر ب د لا ل والمرأة بالرجل آ خ ر وإن كانت د يقتل ة دية المرأة الرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا أكثر أي عكس من ي المسلم بالذمي والحر بالعبد بعدم ا ل م ك ا ف أ ة بينهما ويشترط في ا ل ج ن ا ي ة أ ن تكون عمدا عدوانا في ا ل أ ط ر ا ف حتى يقع القصاص فلا قصاص ة في الخطأ وشبه العمد. ومن ش ب ه ا ل ع د و م صور ا ل خ ط أ في الجراحات أ ن أن يصيب ق أن ص ي حائطا بحجر فيصيب ر أ س إ ن س ا ن فيوضحه ومن صور شبه العمد أ ن يضرب ر أ س إ ن س ا ن برطبه او بحجر لا يشج غالبا في صغره فيتورم الموضع إ ل ى أ ن يتضح العظم وقد ذكرنا نحن في قصص ا ا ل ن ف س بأنه لو اجتمع عدد من ا ل أ ش خ ا ص على قتل إ ن س ا ن ف إ ن ا ل ج م ا ع ة تقتل بالواحد ولو ت م ا ل أ عليه أ ه ل صنعاء لقتلتهم به وهنا وتقطع الواحدة لو واحد وضعوا وتحاملوا عليها عليه إنسان بأن أيضا قال وتقطع الأيدي الكثيرة باليد كما لو اشترت جماعة السيف تداد الجميع في يد بضعف قطع فقطع يقطع ج م ا ع ه بالواحد ف إ ذ ا اشترك عدد بقطع انسان فيقطعون به هنا حينما تكلم على صور الجرح ا ل خ ط أ أ و ش ب ه العمق ا ل ب أ ن يصيب ر أ س إ ن س ا ن فيوضحه إيش يعني يوضحه قال صورة من صور في الرأس وهي التي يكون في في الشجاج من من صورة صور أو الإضاحة الجراح الجراح بها قال القصاص الرأس الرأس الجسم أ ن و ا ع ك ث ي ر ة بعض صور ا ل ش ج ا ج أ و الجرح يمكن الاختصاص فيها ل أ ن من شرط ا ل ت ص ا ص أ ن يكون هناك م س ا و ا ة ما بين العضو الذي جني عليه والعضو الذي سيقتص منه ف إ ذ ا قطع يدا قطعت اليد اليد باليد قلع سنا تقلع السن السن بالسن ف ب ق ى عينا تبقى العين العين بالعين الانف بالانف الاذن بالاذن والجروح الجروح قصاص يختص لجرح من جرح لكن كيف يختص منه ينفرض أن بسيطا هذا لا تبيد إليه كيف وآتي يعني أن إنسانا إنسانا جرح جرحا أجرحه هذا لا الإنسان القدر بمشرط بنفس فبعض الجراح يقع فيه القصاص وبعض الجراح لا يكون ا ل قصاص و إ ن م ا يكون فيه ح ك و م ة ولذلك سيتكلم ا ل آ ن على صور الجراح التي تكون في ا ل ر أ س وبعد ذلك يتكلم على ا ل ص و ر ة التي يقع فيها القصاص وحكم ب ق ي ة الصور مما لا يمكن أ ن يقع فيه القصاص فقال وشجاج الرأس والوجه عشر لكل واحد من هذه الصور خاص بها لكل عشر هذه من إثم النوع ا ل أ و ل هو ا ل ح ا ر ص ة قال وهي ما شق, ما شق الجلد قليلا أ ن يشق جلد ا ل إ ن س ا ن شقا ي ث ي ر ا كالخدش وتسمى أ ي ض ا ا ل ق ا ش ر ة و ا ل ح ا ر ص ة و ا ل ح ر ي ة ه ي يثيرا بأسيرة ما من الجلد شقا المثال سواء كان بالفكين كان بججاج أو كان أو كان تشق بأطفره إبرة بجبوسة أو أو أو أو أن يشقه ش ق ا يسيرا ا هذه ل ح ا ا ل ة ث ا ن ي ة ا ل د ا م ي ة قال وهي التي تدميه تدمي الشق من غير سيلان دم لا يسيل الدم تدمي الحالات الدم يخدد ما حينما يخمش الإنسان مثلا يكون جرح يثير لكن ما يثير الدم. وحينما يسيل في يكون يسير يسيل يظهر فيه يسيل الشق الإنسان لا ولكن لكن ولكنه بقطة بغفر بعض جرح جده هذه تسمى د ا م ي ة قال فان سال الدم شقه وادماه ثم سال الدم فدامعه وهذه الدمعه ا لم يذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى وانما ذكر الداميه فقط وبناء على هذا فالشجاج اذا جعلنا الدامعه صوره مستقله ا ح ر نوعا واما الثالثه فهي الباضعه الباضعه تقطع اللحم الذي بعد الجلد ليس بعد فقط تقطع ك و وإنها ن خدشا الجلد اللحم في تصل إلى اللحم. ت اللحم الذي بعد الجلد شقا خفيفا م أ خ و ذ ة من البضع وهو القطع ومنه المبضع وهو ما يقطع به و أ م ا الرابعه فهي ا ل م ولا ت ل ا ل ل التي ل ل ج د ا بين ح م وبين والعظم بين رقيقة العظم ما بين اللحم والعظم جلدة、رقيقة. ي ك ت بها العظم هذه ا ل م ت ل ا ح م ة تغوص في اللحم ولكنها لا تبلغ الجلده وانظروا إ ل ى د ق ة التقسيمات وسيذكر هذه ا ل أ ن و ا ع ليعطينا بعد قليل حكم كل نوع من هذه الجراحات ومتلاحمة هي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم وسميت اللحم اللحم التي تبلغ التي تفاؤلاً الجلدة قال ذلك هي في بين م استمحاق تأول ل إ هي السمحاق. قال السمحاق التي تبلغ الجلده التي بين اللحم والعظم سميت ذلك ل أ ن تلك الجلده يقال لها استمحاق ا ل ر أ س و أ م ا ا ل س ا د س ة فهي ا ل م و ض ح ة التي ذكرناها قبل قليل قال وهي التي توضح العظم وهي توضح بحيث يقرع بالمرود يعني مرود المقتله لو ضربه ا ل إ ن س ا ن ا س م ع و ا له الصوت و إ ن لم يشاهد العظم من اجل الدم الذي ي س ر ه حتى لو غرد إ ب ر ة في ر أ س ه ووصلت ص ل إلى العظم ت و إ ل ى العظم كان إ ي ض ا ح ا و أ م ا ا ل ث ا ب ع ة فهي ا ل ه ا ش م ة قال ا ل ه ا ش م ة التي ت س م ه تكسر العظم ا ل ث ا ب ع ة ولا ا ل ث ا م ن ة ا ل آ ن ا ل ث ا م ن ة ا ل م ن ق ل ة وهي التي تنقله بعد الكسر تنقل الكسر من مكان إ ل ى مكان آ خ ر و أ م ا التاسعه فهي ا ل م أ م و م ة وهي التي تبلغ خليطه الدماغ وتصل وهو مفتوس إليه الحالة يموت. في أغلب الأحيان في في هذه تكون ت و مسارعة م في هذه لقد بالإنسان إلى الموت تؤدي إ ا العظم كسر وخلق الأثر وخلق يكون في موته. هذه الصور العشر هي عشر أ و أ ح د عشر ص و ر ة إ ذ ا عددنا ا ل د ا م ع ة ص و ر ة من الصور م س ت ق ل ة ما بين ا ل د ا م ي ة و ا ل ب ا ط ع ة لماذا يجب القصاص هل يجب ب ا ل ص و ر العشر ذكرنا قبل قليل أ ن بعض الجروح لا يمكن أ ن يقتص بها من الجاني ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمكنه أ ن يحدث في الجاني جرحا يساوي الجرح الذي فعله في المجني عليه تماما وبناء على ذلك قال هذه ا ل ع ش ر ة يجب القصاص في و ا ح د ة منها فقط ويجب القصاص في ا ل م و ض ح ة فقط و ه التي توضع العظم ل أ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة نشق ل ج ل د الى ان نصل إ ل ى العظم ف إ ذ ا وصلنا إ ل ى العظم نكون قد أ ح د ث ن ا به جرحا يساوي الجرح الذي أ ح د ث ه بالمجني عليه ويجب القصاص في ا ل م و ض ح ة فقط و أ م ا غيرها من الجراحات ا ل أ خ ر ى قال لا قصاص فيه هذا على ق و ل ا ل أ ظ ه ر ا ل أ ر ج ح عندنا المكتابين لانه لا يؤمن ا ل ز ي ا د ة والنقصان في عمق الجرح وطول ف ي الجرح وعرض ف ي الجرح وبناء على هذا لا يقع به قصاب بينما ب ا ل ن س ب ة للعظم يستوي فيه الرجل البدين الثمين مع الرجل الرفيع كلاهما نصل به الى العظم, إيش عليه؟ إيش عليه؟ أنت أوصلت إلى العظم فنحن نوصل إلى العظم. وأما الجرح العظم وراء هذا ف ا ل م س ا و ا ت في الجروح تعتبر ص ع ب ة و م ت ع ث ر ة ولذلك قالوا لا قصاص فيها وقيل قول ضعيف عندنا يجب في الموضحه ة وما ق ب ل ا ا أي ل ص وما ر ذكرناها التي قبلها ا ل و سوى ض ة ل ح ا ما ر ص ة وهي ت ش قبلها الجلد شقا يسيرا وأما ما وراءها فالصور ا ل ر أ ع ة يجب فيها ا ق ص و ي ل والباضعة والمتلاحمة د ا م ي ة والسبحة وهو قول ض ا ي ف هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ر أ س أ و الوجه وفي ب ق ي ة البدن طبعا سنتكلم بعد قليل ماذا يجب لا يجب فيها القصاصه كما يجب فيها شيء آ خ ر نعم يجب فيها شيء آ خ ر سنتكلم عنه بعد قليل ولو أ و ض ح في باقي البدن ليس في ا ل ر أ س أ و الوجه ك أ ن كشف عظم ا ل ط د ر أ و العنق أ و الساعد أ و ا ل أ ص ا ب ع أ و ض ح ليس مجرد جرح و إ ن م ا إ ذ ا وصل إ ل ى العظم ولو أ و ض ح في باقي البدن أ و قطع بعض مارن مارن ا ل أ ل ف ة و الجزء اللين منه يسمى المارن ولو أوضح أو أو أو أو بعض لسان أو ولم البدن الأذن لسان فصل الأصل أذن بعض بعض بعض بعض بعض حشفة في شفة باقي يبينه يعني مارن ما قطع قطع قطعة من عن الأصل قطع بعض ا ل أ ذ ن لكنه منفصل قطع بعض ا ل أ ذ ن لكنه مازالت م ت ع ل ق ة ق وجب القصاص في الاصح ا ل إ ي ض ا ح في الصدر أ و في بقيه اي جزء من أ ج ز ا ء ا ل ب د ن كم ايضاح في الراس سواء لا فرق بين إ ي ض ا ح و إ ي ض ا ح قال لقوله تعالى في اذن طويله ة قصيرة لنفرض واذن واحد أذنه قصيره ة ذ ن قولها فقطع جزء من أذنه. 2 سنتيمتر قطع نقطص قطعنا من 2 سنتيمتر ما نقطع جزء من ما فيه. قطعنا عشر الأذن. فكيف يكون الجاني الشعمة يمثل اذنه اذنه فيه جزءا اذا ما ما سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر من من من من الاذن كيف يحد فكيف مصر عشر جزء اتصاد وقد يقدر المقطوع ب ا ل ج د ي ة كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله قطع ثلث الأذن نقطع أذني قطع ربع, الأذن نقطع ربع اذني ل أ نقطع وليس بالمساحه نقول قطع اثنين سنتيمتر مربع نقطع من اثنين سنتيمتر مربع لا لان مفترض به ان يكون هناك مساواه في الجنايه قطع ربع الأذن أذنه. ويقدر المقطوع ب ا ل ج ز ئ ي ة كالثلث والربع ويستوفى من الجاني مثله لا ب ا للمساحه ا ا لأن الأطراف ذ ر تختلف على كبرا وصغرا وبناء على هذا فلا بد من أن من الجاني الجزء الذي قطعه من عارف. هذا يقطع الجاني ب ة ل ل ج ر في الغيث ا ل و و ج والبدن أو أو أجزاء الأنف من قطع جزء الأذن او ل أ أ ذ ن الشفه مما يمكن أ ن يقطع منه جزء وما أ بالنسبة للأطراف فالأطراف أ يمكن ض ا ي أ ن يكون قطع لجزء من بغل او ل ل أ أ ن م ة ا ل ا س ب ع ك يقطع من المسطل أ و ا ل ك ف يقطع من الكوى ا ل ساج يقطع ه من المرفق أولاد يقطعها كل أو من المنكب فما حكمه قال ويجب القصاص في القطع من مصل ق لانضباطه منطلق هذا ب ا ل ن س ب ة لبارن ا ل أ ن ث و ا ل أ ذ ن وما ذكرناه مما يقطع بعضه مختلف فيه لكن اصح أ ن ه يقتص منه ب ا ل ج ز ئ ي ة وسبب الخلاف دائما هل يمكن أ ن يستوفى من المجن عليه ا ت ف ا ء منضبطا أ م لا أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمفاصل هذا أ م ر منضبط ا ل أ ن م ل ة أ و ا ل إ ص ب ع أ و الكوع أ و المرفق أ و المنكب ع ض د ا ل هذا كله منضبط ولذلك قال ويجب القصاص في القطع من مفصل م ا ن ض ب ا ط ه فحتى في أ ص ل فخذ لو كان في أ ص ل فخذ مع أ ن ه فيه ص ع و ب ة لكنه منضبط ف إ ذ ا جنى على إ ن س ا ن في أ ص ل فخذه وقطع رجله من أ ص ل الفخذ فانه يقطع رجله من أ ص ل الفخذ ويجب القطع أ و القصاص في القطع من مفصل حتى في أ ص ل فخذ ومنكب وهو ملتقى اليد مع الصدر مع الجسد لكن بشرط أ ل ا يحدث القطع ج ا ئ ف ة ل أ ن الفرق ما بين المفصل من ا ل إ ص ب ع مثلا ً م ا بين المنسب أ ن ن ا حينما نقطع القطع إ ص ب ع ا ل مضبوط والذين يقطعون ليس كل إ ن س ا ن يقطع و إ ن م ا هو إ ن س ا ن عنده خ ب ر ة مثل الجلاد هذا الجلاد ليس كل إ ن س ا ن يقوم مقاما مثل الطبيب مثل, مثل اللحام ي ع ن اللحام يغمض عينه ويضع الستين على المفصل فيفصل الأعضاء بعضها عن بعض لو حاول يصل الخاروف واحدا مننا أعضاء ما أن يستطيع بعض بعض عن كل واحد ممكن يجرب لأن ما هو عملنا ما, ما نفطن هذا اللحام هو مغمض العين يقطع ا ل أ ع ض ا ء يفصل المفاصل بعضا عن بعض وكذلك الجلاد الذي يقوم بهذا العمل ا ل أ م ر فيه ص ع و ب ة ب ا ل ن س ب ة ل ن ف ص ل الجلاد ب طريقه ما يشده ثم يقطع ه ما يحدث ج ا ئ ف ة أ م ا في المنكب لو أ ر د ن ا أ ن نقطع ي د من المنكب ربما تحدث ج ا ئ ف ة ل أ ن اليد لا اتصال وثيق بجسد ا ل إ ن س ا ن لوح اليد ومكان يعني... الاتصال صعب فربما إ ذ ا حاولنا قطع ي د ي من المنكب ربما أ ح د ث ج ا ئ ف ة في جسم ا ل إ ن س ا ن تودي به الى الموت حتى في أ ص ل فخذ ومنكب إ ن أ م ك ن القصاص فيهما أي في أصل في فخذ بلا إ ج ا ف ة يعني الا يحدث به جرح يدخل في جوفه ربما يفضي به إ ل ى الموت في ا ل ن ص ب ة للفخذ و ب ا ل ن س ب ة للمنكب إذا أمكن بلا إجافة بلا فالقصاص أمكن منه وأما إذا كان لا لا إلا بد وأما يمكن يقتص عند ذلك ما منه وإلا فلا على الصحيح ليس لان الجوائف لا تنضبط كيف نضبطها قالت مثل بعض ا ل ج ر و ح التي تكلمنا ع ن ا وقلنا لا قصاص فيها ولكن ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة في هذه ا ل ح ا ل ة تقطع يده من المرفق و ي أ خ ذ أ ر ش الباقي و ي أ خ ذ مالا عن الجزء الذي تركه للمجني عليه كما لو كثر يده من منتصفها وسياتي معنا بعد قليل هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ط ر ا ف إ ذ ا امر أ ط ر ا ف سهل إ ذ ا جنى على طرف ف إ ن ه ي خ ت ص منه من نفس الطرف الذي يماثل طرف المجن عليه و ب ن س ب ة ل ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء العين و ا ل أ ذ ن قال ويجب في فقع عين, فق عين إنسان ويجب في فق عين وقطع ي في ج ب ف عين و ق أ ذ ن وجفن ومارن قطع ا ل م ا ر و أ ب ا ن ه ا ل آ ن فقالوا ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة التي ذكرناها قطع بعض ا ل أ ذ ن ولم يبنها ي قطع بعض المال يجب في فق عين وقطع أ ذ ن وجفن ومارن ولسان قطع ل س انسان إ ن وذكر وانثيين أ ن ن ي ل م ر ا د ب و أ م ا ا ل خ ص ي ة فهي الجلده التي تحتوي على البيضتين ق اذا ل إ قطع هذه ا ل أ م و ر ق ط ع عين وقطع أ ذ ن وجفن ومارن و ش ف ة و ل ت ا ن وذكر و أ ن ث ي ي ن وكذا أ ل ي ا ن قطع اليتي رجل أ و ا م ر أ ة وشفران أ ي ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة كل هذه ا ل أ م و ر يجب فيها القطاف فاذا قطع مارن إ ن س ا ن قطع مارنه و إ ذ ا فقا عين إ ن س ا ن فقئت عينه العين للعين وهكذا في المذكورات جميعها يجب ا ل ق ص ر وهذا كله إ ذ ا فقا عينه م ب ا ش ر ة تفقع عينه قطع أذنه أذنه تقطع اذنه نتكلم الآن على ه ا إبصار ب و ت نتكلم ك ل على فق العين لا م على فق ذ ا السمع ب و ن تقطع ك ل على م اذنه ل أ لأنه ما نتكلم الآن ذهاب على سنتكلم ع ل ى هذا بعد قليل ل أ ن ه يمشي بالترتيب بالتدرج هذا ب ا ل ن س ب ة للمفاصل أ و ا ل أ م و ر التي تنضبط كالمارن والعين و ا ل أ ذ ن والسكر والانثيين وما شابه هذا ل س ا ق او كسر الفخذ ما هو حكم ه في هذه ا ل ح ا ل ة قال الكسر ما يصف به قصاص لأنه, لا لانه لا ينضبط اذا كسر يده من المنتصف يمكن اذا حاولنا كسراي تكسر من الاعلى او تكسر من الاسفل او يحدث به ع د ة شروخ في العظم و م ن ا ن على هذا ق ا ل و ل ا ولا قصاص في كسر العظام ا ذ ا ماذا يعمل قال له قطع اقرب مفصل الى موضع الكسر يقطع اقرب مفصل الى موضع الكسر فاذا كسر ساعده وكان الكسر قريبا من الكوع قطع يده من الكوع أو كان الكسر قريبا من ليست م ق د ر ة عندنا أ ع ض ا ء م ق د ر ة فيها ديه او نصف د ي ة تساوي النفس تماما س ي أ ت ي معنا تفصيلها في بعض ا ل أ م و ر ليست م ق د ر ة هذه ا ل أ م و ر التي ليست م ق د ر ة تسمى ح ك و م ة إ ي ش هي الحكومه قال هي جزء نسبته الى د ي ة النفس ن س ب ة نقصها من قيمته لو كان حرا كيف أي ننظر إلى هذا الانسان الذي جني عليه قطعت يده كسر الساعه م ل ك ر ل س ا قريبا من الكوع فقطعن يده من الكوع نحن نقول بقي عنده من الكوع الى المكان الذي كسر منه في الساعه نقول هذا لو كان رقيقا كم قيمته إ ذ ا كان سليما بمواصفاته الناس يختلفون الرقيق ا خ ت ل ف قيمته اختلافا ً بينا ً كبيرا ً بعضه يقدر بمئات ا ل آ ل ا ف بعضه يقدر بالالاف آ ل ف ف ن ق و كم ك قيمته لو ن رقيقاً قيمته قال الله لمواصفاته دينار دينار طيب الفرق بين قيمته س د ي م ا وقيمته بهذا الكسر عشر درجه عشر ق ا ل و بناء على هذا نقول ا ل ح ك و م ة تساوي عشر عشره الدية تساوي الدية الحكومة عشر ي الذي يؤخذ الجزء الانسان الى ا ل من تكون نسبته ديه كنسبة ما قيمة بين وبين ت مفتورا فيما لقدر بالرقيم هذه هي ا ل ح ك و م ة وسياتي معنا تفصيل البحث فيها البحث فيه ا فيه تفصيل لا ب أ س لي سنتكلم عنه إ ن شاء الله في مكانه المهم ا ل آ ن ان نعرف ما هي الحكومه ة قطاقة إجمالا العظام قال ولا و كثر وله قطع أقرب موضع مصفل إلى اجمالا ل قال مصفل بكثر ا قطع أقرب مصفل إلى موضع الكثري وحكومة الباقي. ولو أوضحه وهشم اوضحه ل ل آ ن ا ص ر ة الجديدة التي معنا أ و يعني أ ظ ر العظمة وهشم ك ر أوضح و نحن ق ل العظام ن ا إذا ك س ر ت لا ص بالايضاح فيها وهنا أوضح إ ض ح ف ه فهو الهشم قطاط قال ولو و أ ح ه وهشم ض ولكن ي أ خ ذ خ م س ة أ ب غ ر ت ي ن عن الكسر ه ش م عن ا ل ه لما سنذكره من ضابط التوزيع فيما يقابل الكسور من الديه من ا ل م ا ل ولو اوضحه وهشم اوضح واخذ خمسه ا ب ع ر ة ولو اوضح ونقل قال اوضح وله ع ش ر ة ا ب ع ر ة ولو قطعه من الكوع قطع انسانا من الكوع من كوعه ع اقطع ه هل له لي أن اقول يجوز اريد ان انا ان ما اخذ ص ب وانا ع اخذ حكومه عن الباقي انا ما اقطع يده من الكوع وانما أ ل ت ق ط اصابعه فقط هل يصح هذا نحن قلنا لو قطع يده من المرفق من حقه ان يقول نقطع يده من الكوع من شيء منفصل هنا قطع يده من, ال... من الكوع فهل لو ان يلتقط الاصابع قل لو قطع يده من الكوع فليس له التقاط اصابعه فان فعله عذره إمام إذا هذا ا يعذره خلطه على ت فان القطاب ل أ قام وقصت ل فعله ت ه لم القاضي ينتظر ن قطاب م فإن ف ع ع ذ ر ولا غ ر م ة ق ا م و قطع أ ص ا ب ع الجاني يعذر ما يغرم شيء ل أ ن الجاني قد قطع كفه كلها لكن بعد التعذير وبعد أ ن قطع أ ص ا ب ع ه رجع م ر ة ث ا ن ي ة وقال انا أ ر ي د أ ن أ ق ط ع يده من الكوع هل له هذا أ م ليس له هذا قال له هذا ل أ ن ه ب ا ل أ ص ل له أ ن يقطع اليد, اليد من الكوع له أن يقطعها أن ونحن منعناه من قطع الاصابع أ ب ع ل أ ل الأطابع أبلغ الآثار على ى قطع ربما تترتب من تكون اليد من الكوع لان القطع هنا من مكان واحد بينما يقطع من خ م س ة أ م ا ك ن و ا ل ا ل ا ب ا ل م ت ر ت ب ة على القطع من هذا المكان غير الام المترتبه على القطع من الكوع نعم ونقطع بعد يعجزه فإذا في قال هذا اعتده الأطابع ونقول نورد يدي يده له لأنه لك أن يقطع اليد كلها مع دفعة واحدة فله قطعها م ر ة ث ا ن ي ة بعد قطع ا ل أ ص ا ب ع و ا ل أ ص ح أ ن له قطع الكف بعده ولو كسر عضده وابانه أ ب ن ه كسر, كسر عضوده أ قطع من ا ل م ل ف ما نكسر عضده وله حكومه الباقي. هذه الباقيه كسرت من ما يستطيع أن من ولكن يأكل حكومة يكسرها الجان عليها الكوع يستطيع يد يأكل أن ولكن فلو سلب وكسر من العضو لو ان يقطع من المرفق وياخذ حكومه الباقي المكافاه من المرفق الى المكان الذي كسر منه من العضو لكنه ا ي ا ييش قال انا ما اريد ان اقطع من المرفق ولا اقطع يده من الكوع هل له هذا فهذه الصوره ا ل ل ل ص و ر السابقه الصوره السابقه اقطع يده من الكوع وقال انا اريد ان اخذ الاصابع تقول له لا ليس لك ان تاخذ الاصابع لما هناك من ا ل م ف ا ر ق ة و ا ل م خ ا ل ف ة بين قطع يدي من اليد ك و ع ي من الكوع أ ص صورة ا هنا ب ر مثل ل ر ة قال ق له أن ي ط ي د وقطع ا ل قال أنا لا المرفق من من الكوع من مين أريد هل له هذا أم له هذا, قال له هذا يمكن من ا ل م مكان ر ف ق ا و ح د وقطع من الاصابع ك ك و ع م ن ي أ خ ذ عنه ح ك و م ة إ م ا ان يقطع من المرفق و ي أ خ ذ ا ل ح ك و م ة من المرفق إ ل ى المكان المكتوب من العضو ل ه أن يخفف عنه ك أ ن ه عفا عنه على مال ا ل و اخي أ ن ا ما أ ق ط ع لك من المرفق أخطعها ا من ل ك ولكن ع ي و اخذ مقابل ا ل س ا ع د الذي تركته لك لو هذا ل أ ن ه لم ي أ خ ذ عنه اي وضع بعد ا ل د ف س لو ا ض ح ه و أ ذ ه ب إ ب ص ا ر ه عن ص و ر ة ث ا ن ي ة ص و ر ة من الصور ا ل ج ن ا ي ة على ا ل أ ط ر ا ف أ و ض ح ه ما س ق ى عينه ولكن اذهب إ ص ط ا ر ه ضربه بحجر على ر أ س ه فشق جلده وصر الى اعظم ولكن ذهب بصره ما يرى, يرى عميت عينه ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة ولو أ و ض ح ه فذهب ضوءه ماذا يعمل قال يوضحه كما أ و ض ح ه ف إ ن ذهب بصره بهذا ا ل إ ي ض ا ح كان بها صار القصاص مستوفى واذا ََ إ ِ ذ لَمْ َ ي ْْ ه َ قَدْ َ ب يُذْهِبُهُ ذ ِ إ لم َْ يذهب ََْ بصره ََُُ نذهب بصره ََُ سواء سواء لا بد ان ينال عقاب جنايته كيف نذهب بصره َََُ ت لاخف ممكن لاخف وسيله ممكنه ذكر هنا ا م ث ِ ه كان ي َ ر َ ه ُ ح ا ل ك ا ف َ ر في ِ م ُ م ْ ك ِ ن ع م ِ ا َ ت َ ر ب م ن و َ س ِ ي ل َ ة د م ُ م ْ ك ِ ا ء أ و بوسيله من الوسائل ا ل ط ب ي ة ا ل م ع ر و ف ة اليوميه ك ب ي ر ة يمكن أ ن يذهب إ ب ص ا ر ه مع بقاء عينه لا بد من هذا ما دام قد جنى لا بد أ ن ينال نتيجه جنايته ولو طبقت هذه الاحكام لتضاءلت الجنايات إ ل ى ن س ب ة تكاد تكون معدوما لو يعلم ا ل إ ن س ا ن أ ن ه إ ذ ا جنى على عين إ ن س ا ن سيجنى على عينه س ي ف ك ر كثيرا جدا قبل أ ن يجني على ا ل آ خ ر ي ن وما شجع الجنايات وجعلها تنتشر في المجتمعات كلها في العالم إ ل الا أن ا ج ن ي ل ان يقتص م ه نعم ن م ح ي الجاني ع م ا ل أنه سيقتص منه نستغرب سيقتص ا لا حتى مجتمع ما تطبق تعالى ما شرع الله تعالى لا يقتص ط ب ليس لا يطبق بل يطبق يحارب فقط ونجد غ ر ب كيف تحمل عينها منه جنا ما يترك. ما الحكومات يتركوا نهائيا وإذا كانت يترك ما تقيم الحد على الجاني ما تقيمون عليه الحد اذا انسان جنى على انسان وعدم ا ت ق ا م ه الحدود من قبل الحاكم يؤدي هذا الى ان يقيم الحدود الناس الناس يقيمون الحدود يقيمون ما تراضى يتأرى تكون في المجتمعات اكثر من ي ت ص ولكن ر ه ا ا بعض ن الجنات ونحن نقول نقول ا إقامة الحدود ما فيها مفاتبة س في على ل مصالح عمل ل ه ا طبعا ما ا في في ي المصالح وفيه ا ل م ت ر ت ب ة على هذا القصاص تعدل أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة للمفاسد ت التي تترتب على الجاني لقطع يده ي نعم ف لا تستغرب يعني ر أ ي ت بعض الشباب حينما قلت يذر في عينه كافورا وتقرب ح د ي د ة م ح م ا طبعا هذا الانسان حينما يسمعه ي ش م ن ز يقول هذا حكم قاسي نعم قاسي ان تعتليت على الناس ذهبت عينه ي ذ ه ب عينك ه ب ل بكل س ا ط ة ب بساطه بكل ة بساطة. الجناية ا ل ق ب ا جناية شابية لا بد من هذا المؤلم باليسير لا الحفاظ أجل من ولكنه منه من وليس بد بد طعف على البشر وعلى حقوقهم وعلى حياتهم وعلى أ ط ر ا ف ه م ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي الالباب ب ق أوضحه و ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل ا ل ط ب ي ة ا ل م ع ر و ف ة ف إ ذ ا لم يمكن إ ذ ه ا ب الضوء يعني الا إ ب ص ر يقصدون بسقط ا الإبصار عينه اذا ل ع ي ن ل لا قال تذهب أ العين ا إذا ك بإمكاننا نذهب إبصاره ب مع أن قال ء عيني س ي م ة ع لا ن هذا ذلك ما يمكن عند ذلك ي س ك ت قصاص العين لكنه لا بد له من دفعه تدبيه ب بها ضوءه. فإن لم يذهب يذهب بالطرق التي ذكرناها ضوءه لم للطمة يذهب والتفصيل الذي والسمع و اذهابها ل و ق ب ج ن ا ي ة على يد أ و رجل أ و فم أ و ر أ س يجب ا ل ق ص ا ص فيها ب ا ل ت ر ا ي ه في الاصح وبناء على ذلك لابد لنا أ ن نذهب سمعه و أ ن نذهب ق و ة يده و أ ن نذهب ح ا س ة الذوق عنده و ح ا س ة الشم نعامله بنفس ا ل ج ن ا ي ة التي ارتكبها آخر سورة القطعة إ ص ب ع ا أ و أ ن م ل ة من يد ا ل ز ا ن ف ت أ ك ل غيرها ترى هناك لطمه فذهب ضوءه ذهب إبصاره فذهب الإبصار كان نتيجه ة لللطمة ذ ب ا للطمه إ ب ص ا كان ر نتيجة ل ة وفي نعبك لابد لنا أن لابد نؤذب بطرة على سمعه على السمع للضربة الرأس الضرب أذني فذهب فذهب فنتيجة هنا كانت بسبب بسبب أكتراية الجناية. لكن هنا صورة أخرى. قطع أصبعه فتأكل غيرها. لما قطع اصبعه تاكلت اصابع أ خ ر ى من يد المجني عليه أ و ت أ ك ل كفه أ و أ و ض ح ه فذهب شعر ا ل ر أ س ي فقط شعر ا ل ر أ س ي هل نقتص من الجاني ل ل أ ط ر ا ف التي ت أ ك ل ت من المجني عليه قال、لا. فلا قصاص ة في ا ل م ت أ ك ل نقطع أ ص ب ع ه فقطع أ ص ب ع ه نقطع منه اصبعه أ و ض ح راسه نوضح راسه يشقى لعدم تحقق العمديه ة في في هذه الامور ج تاكلت او تفاقضت قال وبناء على هذا فيجب فيها ا ل د ي ة او ا ل ح ك و م ة في مالي الجانب ل ل على ه س ي د ا محمد وعلى وعلى آله ا كامل ب